محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته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 أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا نسأل الله عز وجل العلي القدير أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ما زلنا نتحدث عن أخلاق الأنبياء أهمية تكلمنا عن أهمية الأخلاق في الإسلام ثم ذكرنا من أخلاق الأنبياء ومن أخلاق الإسلام كزم الغيز رد الجميل الشهامة التواضع اظن هم دول اللي اتكلمنا فيهم كزم الغيز رد الجميل الشهامة التواضع حقيقة زي ما اتكلمنا في اول حلقة عن ونحن بنتكلم عن الاخلاق بينا اهمية الاخلاق في الاسلام وقلنا ان احنا معانا سلسلة اخلاق الانبياء قد تستمر إلى رمضان أو ما بعد رمضان كمان حقيقة هذه يعني من الأمور ومن المواضيع التي أحب أن أتكلم فيها جدا وأرى أن إحنا لابد أن إحنا ناخد خطوة في سلوكنا وفي حياتنا بقلنا كتير بنتكلم على عبادات وبنتكلم عن الصلاة وبنتكلم عن الصوم وبنتكلم في السيرة وبنتكلم في العقيدة وانتوا بقالكم كتير قوي بتسمعوا انا الاوان بقى ان احنا ناخد خطوات عمليه نترجم الصلاه والعبادات بتاعتنا الى افعال وسلوك وذكرتكم بان العباده في حد ذاتها في الاسلام ليست غايه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله عز وجل لما ذكر في كتابه الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر خذ من أموالهم صدق تزكيهم وتطهرهم بها العبادات في الإسلام لها وظيفة مهمة جدا وهي تنمية الأخلاق وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق ما ما ما بوعيش عشان يتمم الصلاة والصيام هذه كلها أدوات ووسائل لأن نكون أصحاب خلق جميل وكلنا عارفين الحديث المرأة التي يعني ماتت ولا تسأل عن كسر الصلاة وصيامها ولكنها كانت تؤذي جيرانها اتكلمنا عن أهمية هذه الأخلاق والأخلاق الأربع اللي اتكلمنا عليها لغاية دلوقتي. رد الجميل الشهامة التواضع القزم، الغيظ، كلها يا جماعة أخلاق احنا فعلا مفتقدين تمامها ما بقولش ان احنا كل واحد فينا بيمر بلحظة بيكون متواضع فيها كل واحد فينا ممكن يرد الجميل في لحظات كل واحد فينا ممكن يجزم غيظه احيانا كل واحد فينا ممكن يبقى شاهمة احيانا النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بوعست بعثوا لأتبمة مكارم الأخلاق إحنا عاوزين خلق التواضع يبقى تام وكامل عندنا عاوزين خلق رد الجميل كظم الغيظ الشهامة يبقى تام وكامل عندنا علشان يبقى تحققت فينا مهمة من مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعث عشان حكرين مهمين جدا الأول التوحيد التوحيد الإقرار لله عز وجل بأنه هو الإله هو الرب هو بصفاته وأسمائه أنه لا يوجد إله في هذا الكون إلا الله عز وجل ولا في أي كون آخر بصفاته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومكارم الأخلاق مكارم الأخلاق تتم, تتم في داخلنا وتتربى في داخلنا بالصلاة بالعبادة بالذكر، بالصيام بالحج الصيام كلنا بنبقى عاملين ازاي؟ كلنا بنبقى فعلا شتمة كأحد أو سبة كأحد فقل اني صائم عاوزين نخلي الاسبوع اللي بنعيش فيه واللي بنسمع فيه الخلق نطبق الخلق ده بجد وبحق وحقيقي اتصل بيا احد المشايخ ايه اسبوع قبل الماضي وقال لي خير في ايه هو يعني احد مشايخنا واساتذتنا اللي ما بيظهروش في الفضائيات قلت له مولانا تحت امرك قال لي انا جالي تلات رسائل من تلات اشخاص بيقولوا لي جزاك الله خيرا نقر بالفضل والجميل لك علينا فيما علمتنا فهو شيخ استغرب إن في ثلاث رسائل جات له بهذا المعنى فاتصل بحد منهم قال له ده إيه اللي حصل قال له لا والله ده شيخ صفوت كان بيتكلم في رد الجميل وإحنا فكرنا أو أنا فكرت إن أنا أقول لكل الناس اللي ليهم جميل عليا جزاكم الله خيرا جميلكم على راسي. أنا كنت سعيد جدا جدا جدا لو لم يستفد من هذه الحلقة إلا هؤلاء السلاسة أشخاص الحمد لله رب العالمين لان يهدي الله بك رجل خير لك من الدنيا وما عليها هنتكلم في الأخلاق هنتكلم في مكارم الاخلاق وهنكمل في هذا الطريق بس رجاء ان احنا ما نبقاش عديد بنسمع فقط وسعداء بكلام جميل بيقولوا زين او سين او شين من الناس لا عاوزين نحول الكلام بقى اللي بنعمل اللي بنسمعه الى اعمال النهارده حقيقة هتكلم في خلق من الاخلاق وانا بحاول اختار الاخلاق اللي اللي احنا محتاجينها واللي احنا فعلا مفتقدينها بينا وبين بعضينا الاخلاق اللي احنا مفتقدينها في الشارع الاخلاق اللي احنا مفتقدينها في بيوتنا بين اصحابنا عند ولادنا النهارده بتكلم على اخلاق او على خلق خليني اسميه حق الطريق او اخلاق الطريق الشارع الشارع ايه الاخلاق اللي المطلوب مننا تبقى موجودة جوانا واحنا في الشارع واحنا ماشيين واحنا قاعدين في الشارع الاهاوي الاهاوي اللي ملي الشوارع وملي الطرق في كل مكان مش في مصر فقط في كل مكان هتلاقي الناس اللي بيعودوا في الشارع الطريق في الشارع ليه اخلاق والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الموضوع ده اه الطريق ليه اخلاق والنبي اتكلم في الموضوع ده وأخلاق عجيبة جدا يا جماعة الفوضى اللي احنا شايفينها في شوارعنا سوء الأدب اللي شايفينه في شوارعنا آآ آآ كل حاجة سيئة شايفينها في شوارعنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عنها الإسلام يتكلم عنها ويتكلم عنها مش مش بطريقة عابرة لا دا اتكلم عنها لدرجة انها فرائض في الاسلام ما هيش سنن ولا هيش اداب ولا هيش مجرب اخلاق لا دي فرائض في الاسلام بنتكلم عن اخلاق الطريق بنتكلم عن اخلاق الشارع بنتكلم عن حق الطريق وحق الشارع بنتكلم عن اداب يجب ان نلتزم بها في الشارع روى الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات إياكم والجلوس على الطرقات إياكم والجلوس على الطرقات, والجلوس على الطرقات قالوا ما لنا بد منها يا رسول الله فيها نتحدث وإنها مجالسنا فيها نتحدث وفيها نتدبر أمرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإن كان لها بد ما دام لازم هتعود فأعطوا الطريق حقه أعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله وما حق الطريق يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم كان الأنصار والمهاجرين بيوتهم كانت ديئة وما كانش ينفع يقعدوا في البيوت ويبقى ليهم منتديات ومجالس فكانوا بيعدوا على الطريق على قارعة الطريق بيعدوا على النواصي بيعدوا في الشوارع فالنبي صلى الله عليه وسلم شافهم هما بيعدوا في الشوارع فنهاهم قال لهم إياكم والجلوس على الطرقات قالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها قال اما وقد قبيتم الا المجالس مادام لازم هتعودوا ومفيش حل غير ان ان 你 تعودوا فأعطوا الطريقة حقه يبقى اول حاجة بنستفيدها من هنا ان الاصل ان احنا ما نقودش في الشوارع الاصل ان احنا ما نقودش على الاهاوي ده الاصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صحابة كده كانوا بيعودوا في الشارع وكانوا بيعودوا على النواصل والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم يبقى ده الاصل هم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لازم نقعد في الشارع هي دي مجالسنا ما عندناش مجالس في بيوتنا هي دي مجالسنا اللي بنتقابل ونتحدث ولو حد عاوز يتكلم في موضوع ولا يقابل حد ما ينفعش يقوله تعالى لي البيت علشان بيوتنا ضيقه وعلشان وعلشان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اذا ما لازم تقعدوا يبقى هنا ناخد حكم مهم جدا يا جماعة ما ينفعش حد يقعد في الطريق ويقعد على النصية إلا إذا كان لضرورة إلا إذا كان لضرورة ما تقعودش على الطريق ومتقعودش على النصية ما على القهوة إلا إذا كان في حاجة عندك محتاجها لازم تقعد اه هتقابل واحد صاحبك عشان بتتكلموا في موضوع مهم أو بتقابل واحد صاحبك عشان تقعدوا تتكلموا بيتك ضيق ما أنتش عارف عندك بنات حرماتك إيه إذا كان في سبب يبقى نقعد بس بشرط نعط الطريق حقه طب وما حق الطريق يا رسول الله الصحابه بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم وما حق الطريق خذ اربع حاجات غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بمعروف ونهي عن منكر لو هتقعد على الطريق اقعد اذا في ضروره وفي حاجه للاعاد بس بشرط ان انت تؤدي حق الطريق لو واحد قعد وما قدش هذا الحق يبقى وقعده ده حرام عليه يقسم لو واحد قعد من غير حاجه للاعاد ومن غير ضروره للاعاد يبقى هو بيعمل حاجه مخالفه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم واذا قعد لابد ان هو يعمل اربع حاجات زي ما قلنا غض البصر كف الأذى رد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر يا ترى أنت لما بتقعد على القهوة بتغض بطرة ولا أنت قاعد على القهوة وعلى النصية وفي قلب الشارع وقاعد تبص على خلق الله اللي ماشيين وتصفر لديت وتنادي على ديت وممكن واحد يبقى قاعد يجوم يمشي وراء واحدة هل هو ده أداب الطريق اللي نبيك صلى الله عليه وسلم قالك عليها هل بتكف أذاك عن الناس هل بترد السلام لما حد يسلم عليك هل بتأمر بمعروف وبتنهى عن منكر دي أربع أداب من أداب الطريق اللي بنتكلم عليها بنتكلم ناخد خلق خلق كده أو أدب أدب من هذه الأداب ونتكلم عليها يبقى أولا عرفنا أن احنا الأصل ان احنا ما نقعدش في الشارع ده الأصل الضرورة لو في ضرورة وفي حاجة يبقى نقعد واذا قعدنا نلتزم بأداب الطريق نلتزم بأداب الطريق وفي رواية اذا في رواية عند ابن عساكر في تاريخ دمشق بيقول في نفس الحديث ان كان لابد فلا تجلسوا على وجدات الطريق وجدات الطريق يعني اتضيقوا على الناس قاعدين في نص الشارع محتلين الرصيف فردين الكراسي على كل الرصيف والناس مش عارفه تمشي على الرصيف لا ده اياكم النبي بيحذر ان احنا اذا قعدنا ما نضيقش الطريق وما نحتلش الاماكن بتاعت الناس اللي بتمشي يا اما نقعد بكرسي على ترابو يا اما نفرش عليها واقفين نبيع وقاعدين نشتري دي يا جماعه ما ينفعش في الاسلام الاسلام نظم الكلام ده عشان كده بنقول ان الاسلام دين شامل يشمل كل حاجه في الدنيا ما فيش حاجه في الدنيا تخص المخلوقات اللي موجوده الا وربنا عز وجل له فيها كلام وله فيها اوامر ونواحي تعال ناخد اول خلق من اخلاق الطريق واول حق من حقوق الطريق اول حق من حقوق الطريق غض البصر غض البصر ده فريضة كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن دي فريضة ربنا عز وجل امر بيها المسلمين ومن اعظم وسائل فرض الامر في الاسلام ان ربنا عز وجل يأمر النبي انه هو يأمر المسلمين عندنا فرائد الله عز وجل بيقول بيأمر نبيها مباشرة وعندنا فرائد الله عز وجل بيسبقها بكلمة مثلا ايه فرضة او كتبة كتبة عليكم الصيام يعني يسبقها بكلمة وفي فرائد ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد قل للمؤمنين أو قل للمسلمين أو أمر المسلمين دي من أعلى درجات الفرضية فربنا عز وجل بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويكلم في كتابه الكريم قل للمؤمنين يغض من أبصارهم وقل للمؤمنات وخلوا بالكم هنا نقطة مهمة جدا كتير جدا من الفرائض زي الصيام مثلا زي الجهاد زي الزكاة زي الحج ربنا عز وجل أصدر الأمر ما أصدرش الأمر مرة للرجال ومرة للنساء لا أصدر الأمر في الحج في الزكاة في الصيام لعموم المسلمين ولم يفصل ولم يفصل للرجال أمر وللنساء أمر لا هنا في غض البصر ربنا عز وجل قال قل للمؤمنين قل للمؤمنات يبقى هنا ربنا عز وجل بيؤكد تأكيد جازم لا يقبل الفصال ولا يقبل الكلام ان غض البصر فرض على الرجال غض البصر فرض على النساء ما هوش سنة لا ده فرض ما هوش واجب لا ده فرض الفرض في فرق كبير بين الفرض والواجب اهل الاصول يقولون الفرض هو ما فرض على المسلمين بأمر قطعي الثبوت قطعي الدلالة قطعي الثبوت قطعي الدلالة والواجب هو ما فرض على المسلمين او هو ما امر الله به المسلمين المسلمين بدليل قطعي الثبوت ظني الدلالة أنا مش عاوز أدخل ندخل في حطة أصول قطعي الثبوت القرآن الكريم والحديث المتواتر ده قطعي الثبوت يعني إيه؟ يعني محدش يشك إن الأمر ده ممكن يكون ضعيف ممكن يكون في يعني حسن ممكن لا ده بي ب... ب... نقص بالله العظيم أن هذا الأمر قطعي السبوت يعني من عند ربنا ومن عند النبي قطعي السبوت هو القرآن الكريم والحديث المتواتر وبعض العلماء يجعله هو القرآن الكريم فقط قطعي السبوت فيبقى الفرد والواجب لابد أن يثبتوا بدليل قطعي السبوت قطعي، الثبوت هم الاثنين مشتركين قطعي الدلالة يعني لا يحتمل معنى كلمي أو معنى لغوي غير معنى واحد فقط ده اسم قطعي الدلالة زي كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم كتب عليكم الصيام هل ده يحتمل أي معنى غير الصيام بتاع شهر رمضان؟ ما احتملش اي معنى شهر رمضان لان ربنا عز وجل يؤكده بعد ذلك شهر رمضان الذي انزله ده اسم قطعي الثبوت، قطعي الدلالة ظني الدلالة انه يحتمل اكتر من حاجة زي مثلا عدة المرأة المطلقة التي تحييد ثلاث قروق ما هو القر ما هو القر بعض العلماء يقول القر هو الحيض بعض العلماء يقول القرء هو الطهر، بعض العلماء يقول القرء هو الحيض والطهر سوية. يبقى احتمل ثلاث معاني، يبقى دا اسمه ظني الدلالة ما هوش قطعي الدلاله لا دا ممكن يبقى في اختلاف على مفهوم القرء، مفهوم القر لكن كلمه ثلاثه هل دي تحتمل ان ممكن يبقى اثنين ونص ولا ثلاثة ونص ولا ثلاثة لربع؟ لا ما تحتملش دي ال كلمة ثلاثة دي قطعية الثبوت قطعية الدلالة لكن القر... قطعي القرآن ده قطعي الثبوت لأنه قرآن ظني الدلالة أن اللغة بتحتمل أكتر من معنى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ده دليل قطعي الثبوت لأنه قرآن قطعي الدلالة لأنه لا يحتمل أي معنى آخر غير البصر اللي بيطلع من العين والغض معروفة هو إباطه او الاشاحه بالوجه وكل المؤمنات ربنا عز وجل يؤكد الدليل القطعي الثبوت والقطعي الدلالة بيوجه الخطاب للمراه لان لو ربنا عز وجل قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم بقى في احتمال ان الخطاب هنا للرجاله فقط واحتمال ان الخطاب للرجاله والستات فبقى ايه ظني الدلاله ظني الدلاله على مين على المؤمنين لكن ربنا عز وجل علشان يجعله دليلا قطعي الدلاله كرر الايه او قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ده فرض على المسلمين غض البصر فرض من فرائض الله عز وجل للمسلمين وربنا عز وجل يذكر ايضا في كتابه الكريم ويعلم خائنة الأعين أو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ده برضه أمر بإيه؟ بخائنة الأعين ربنا عز وجل لو أنت قاعد في وسط صحابك ورميت بعينك كده بعيد من غير ما حد يشوفك واحدة ماشيه كده فأنت يعني من طرف خفي كده بتبص عليها وشك دي وهي الست النحياتي لكن عينك رايحة معاه يعلم خائنة الأعين ده ربنا عز وجل بيقول لك بالآية دي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور انت الغض هنا مش مجرد غض نسبي لا ده غض كامل غض كامل للبصر وللقلب ان ربنا عز وجل انت ممكن تقول لصاحبك لا ده انا ببص على عمود النور اللي هناك ده ربنا عز وجل في صدرك عارف انت بتبص فيه فالله عز وجل بيقول لك ان هو بيعلم خائنه العين اشد خيانه للعين اشد خيانة للعين ايه هي حاجتين او تلات حاجات اولا النظر الى المحارم نظره ذكر الى انثى نظرة ذكر الى انثى ودي تبعها زنا المحارم دي اشد شيء في خائنة الاعين وما تخفي الصدور ان واحد يبص لمحارمه نظره ذكر الى انثى او واحده تبص الى محارمها نظره انثى الى ذكر يتبعها زنا المحارم زنا المحارم ان واحد يعني يعشق اخته ولا بنته ولا ولا ولا وللاسف الشديد يحدث دي اشد شيء في خائنة الاعين التي يعلمها الله عز وجل الحاجه التانية ان تنظر الى محارم من استأمنك وادخلك بيته صاحبك عزمت في بيتك على شاي ولا قهوه وزوجتك قاعدين في اوضه لوحديك وقفلين الباب زوجتك خبطت جايب الشاي فصاحبك اللي قاعد يبص على ايد زوجتك وهي بتناول لك الكوباية وهي بتناول لك الصنية من غير انت ما تاخد بالك او لو انت قابلت واحد صاحبك وحبيبك قوي ومستأمنك تماما في الشارع وماشي مع مراته ولا بنته ولا اخته وسلم عليك وهو ماشي كده انت ما تبصش عليه ده أنت بتبص على اللي معاه دي تاني درجة في خائنة الأعين أن تنظر إلى محارم من استأمنك ومن أدخلك بيته في وجوده هو طبعا أنت تدخل بيته في غير وجوده دي مسألة مرفوضة تماما مسألة مرفوضة تماما لا ده أنت بتدخل بيته وفي وجوده وعينك بتبص عينك بتبص على أي حاجة تشوفها خفية كده وما حدش واخد باله ان انت بتبص الحاجة التالتة او الدرجة التالتة في خائنة الاعين وما تخفي الصدور النظر الى محارم جارك الناس الشباب اللي بيبصوا من الشيش بتاع الشباك الشباب اللي بيبصوا من الخرم بتاع الباب تنظر الى حليلة جارك دي من اشد انواع خائنة الأعجن الحاجة التالتة أن تكون زوجاها وتستغل هذه الوجاها في النظر يعني زوجاها يعني شيخ من المشايخ جت وحدة تستفتيه وهي بتستفتيه يعني بيبص بقى على قديها يبص على رجليها يبص مش عارف على ايه لا ده انت عينك دية لازم تخلعها تخلعها مجازا الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان مشهور عنه انه شديد الحفظ ينظر في الورقه كده يحفظها فمر بفتره مش عارف يحفظ بل ده بينسى اللي كان حفظه فجاء الى شيخه وكيع بن الجراح شكوت لوكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال ان العلم نور وإن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصم اشتكل شيخه الشيخه قال له أنت في معصية بتعملها هي اللي ضيعت منك هذا النور لأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصم بص يا شافعي في معصيت يقول الشافعي جلست أياما أتذكر ماذا فعلت من معصية حتى أحرم هذه النعمة العظيمة يقول فتذكرت امرأة جاءت تستفتيني في المسجد فلما خرجت من عندي رفعت طرف ثوبها على عتبة المسجد وهي بتعد من العتبة بتاعت المسجد رفعت طرف ثوبها فنظرت إلى كعبها فأعجبني يا الله الشافعي يحرم نور العلم بسبب أنه هو بص على كعب مجرد نظر على كعب والكعب ده عجبه يا خبر ابيض ده احنا بنبص على كم كعب يا جماعه يا ريت يا ريتها جايه على الكعب ده احنا بنبص على كل حاجه ده احنا بنبص على كل حاجه موجوده مش الكعب بس دي ربنا عز وجل يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور قولوا العلماء خائنه الاعين خائنه الاعين ان تخون الله وتخون الرسول وتخون المسلمين وتخون محارمك إن كنت ذو زو زوجة يا خبر مين عنده استعداد يا جماعة يخون ربنا آه إن تخونت ربنا لأن ربنا عز وجل ادك هذه العين وقال لك اوعى يبقى فيها خائنة أعين غض بصرك ما تبصش على المحارم فانت خنت الأمانة بتاع ربنا، خنت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من خان الله خان النبي صلى الله عليه وسلم، خنت الإسلام لأن من خان الله خان الإسلام، خنت من استأمنك، خنت المؤمنين أمر في منتهى الصعوبة وتحرم فيها نظرة العين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا معشر شباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للنظر في فرق كبير جدا بين ان واحد متزوج وبينظر وعنده الامكانيه للزواج وبينظر وبين واحد مش قادر يتجوز هما الاثنين ارتكبوا اسم لكن اسم هذا المتزوج وينظر وعنده امكانيه للزواج و و وينظر اكبر بكثير من اللي مش قادر يتجوز مش معنى كده ان احنا بنقول او الناس اللي مش قادره تتجوز يجوا ينظروا وما يغضوش بصرهم ويقولوا ده احنا الذنب عندنا قليل لا ده الذنب كبير جدا النظره سهم من سهام ابليس وإن كان في هذا الحديث ضعف النظرة سهم من سهام إبليس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب يا علي يا علي إياك والنظرة فإن الأولى لك والثانية عليك أول نظرة بتبصها كده دي عليك علي غصبا عنك واحدة عدت من قدامك كده أو واحد عدى من قدامك كده لكن التانيه التانيه يعني ايه التانيه التانيه تحتمل معنيين معنى الاولاني ان انت تفضل مباحلى واحده معديه كده وتفضل انت ماشي معاها بعينك لغايه عينك ما تدخلع ده المعنى الاول للنظره الاولى لا مش هي دي الاولى دي الثانيه بقى الثانية ان انت بصيت عليها كده الاولى ان انت بصيت لقيت واحدة غضبت بصرك استغفر الله أعوذ بالله التانية دي النظرة الاولى النظرة التانية في المعنى الاول ان انت فضلت مبحلق تقول لي ما الاولى كل دي الاولى يا خبر بياض لا دي دي التانية والثالثة والربعة ده معنى النظرة التانية عليك ما هياش ليك المعنى الثاني ان انت بصيت ما بتتكلم معه لقيت واحدة عد جيت عامل كده لقيت واحد بيقول لك الله دي جميله جيت باصص ثاني دي النظره الثانيه الواضحه اللي عند كتير من الناس او اللي بيفهمها كتير من الناس لا الاثنين دول الوسيلتين دول نظره ثانيه دي عليك ما هياش ليك سيدنا عليه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة نظرة الفجأة نظرة ان الواحد يبص كده فجأة يلاقي حاجة قدامه حرام مش المفروض يبص لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اياك ونظرة الفجأة اصرف نظرك مش تفضل عامل كده لا اقول نظرة الفجأة دي ان فجأة لقيت وحدة قدامك او لقيت وحدة بتبص عليها او لقيت اي حاجة حرام سواء رجل او امرأة سواء رجل او امرأة لابد ان انت تصرف النظر فورا من هذه النظره النبي صلى الله عليه وسلم او الحسن البصري يسأله احد تلاميذه ان غير المسلمين او نساء الاعاجم يكشفن رؤوسهن ونحورهن بيكشفوا الرؤوس والنح فقال له الحسن البصري اياك والنظر غض بصرك عشان ما حدش يظن ان غض البصر عن المؤمنين وعن المسلمين فقط لا غض البصر عن كل الناس سواء كافره او مسلمه والمراه ايضا المراه تغض بصرها عن الرجل اه شفنا في زماننا وفي دول النساء بينظروا إلى الرجال ويشتهوهم نظرة الرجل ونظرة المرأة الأثر ده بيقول لنا أن حتى لو هي كفرة حتى لو هي أجنبية حتى لو هي أجنبية اوعى تبصلها اوعى تنظر إليها ما يتحقق شفاء إن هي عملة في نفسها كده ولو هي عملة في نفسها كده ده هي عليها اسمها وإسم من نظر إليها دون أن يقلل من اسم من نظر إليها دون أن يقلل من اسم من نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تزني وزناها النظر وإن اليد لا تزني وزناها اللمس وان الرجل لتزني وزناها السير يصدق ذلك او يكذبه الفرج يعني لو لمست واحده ده زنا لو نظرت الى واحده ده زنا لو مشيت ورا واحده ده زنا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه احد الصحابه كان على ما اذكر اسمه فضاله فيدخل عليه النبي يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيشيح النبي بوجهه ويقول ما لكم تدخلون علي واثر الزنا في وجوهكم اثر الزنا نعم اثر الزنا فضالة يعلم ويفهم يا رسول الله ما كفاره نظري اه انا بصيت شفت الاتقياء الأولياء أولياء الله عز وجل لما ينظروا في وجه صاحب النظرة التي نظر بها وهي نظرة زنا بيتعرف وبيبان في الوجه ده اسمه زل المعصية زل المعصية أن الأولياء والأطقياء والصالحين يعرفوا مجرد النظر في وجهك أن في زل للمعصية وفي عز للطاعة زل المعصية يظهر في الوجه وعز الطاعة يظهر في الوجه انت فاكر ان محدش واخد باله لا ده انت زنيت زنيت بايه بالنظر طبعا ما هياش نفس درجة الزنا بالفرج لكنها درجة من درجات الزنا التي يحاسب عليها المسلم والتي م. يعني اي اي اي اي تظل معه حتى يتوب عنها غض البصر أصل من أصول هذا الدين ومن أصول ما أمرنا الله عز وجل به أدب وخلق من أخلاق الطريق أدب وخلق من أداب الإسلام أدب وخلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم عارف هيسأل واحد دلوقتي أنا المديرة بتاعتي اما اكلمها اكلمها وانا موطي في, في في الارض في وشي ولا اكلمها إيه ازاي إيه الأستاذة طالب هيسال هيقول للأستاذة بتاعتنا في الجامعه ولا في سنوي وهي بتكتب على السبوره طب ما أستاذة طب انا هعمل ايه اه اقول في فرق كبير جدا جدا جدا بين ان تنظر الى المراه على انها انثى وانك ذكر وبين ان تنظر المراه الى المراه على انها المديره بتاعتك مش في دماغك ابدا ولا جف قلبك ولا في نظرك لحظه ان دي انثى ان انت تنظر الى الاستاذه بتاعتك على ان هي جميله ويا سلام وتتمنى وتحلم ويبقى جواك اماني كتيره جدا دي هي اللي بنحاسب عليها لكن النظرة ما دامت ليست نظره ذكر الى انثى ودي في الحاجتين دول فقط اللي هي اذا كان امراه زي ما اقولك مديره بتاعتك ما فيش بد من التعامل معها وهتفضل عامل كده طبعا لو قدرت تفضل عامل كده يبقى افضل الاستاذه بتاعتك اللي على الصبورة وبترسم وبتشرح ولازم تبص وتنقل وتسمع وهي بتشرح الاثنين دول او الحالتين دول او ان كان هناك حاله اخرى مشابهه لم اتكلم عنها او لم اذكرها هذه الحاله الا انظر الى المراه على انها انثى وانا ذكر ولكن هذه مديرتي وهذا وهذه استاذتي او البنت اللي بتبص للمدير بتاعها عاي هو بيديها تعليمات وبتشتغل ولازم تشتغل ولازم تبقى موجودة في الحاله دي وضرورة التعامل مع الرجل ننظر إليها على أنها على أنه ليس ذكرا إطلاقا ولا بد إن إحنا نجرب ونمرن أنفسنا على هذا الأمر طبعا إحنا دلوقتي في الطريق ما بمشوفش واحد بيبص بي بي بي بي لا ده النظر تعدى الى الكلام ما هو مش معنى غض البصر يبقى غض بصري لكن لساني شغال ايوه يا عم يا جميل ومش عارف ايه والكلام وال ال ال ال ال ال ال ده الكلام يأخذ نفس حكم غض البصر كف لسانك الاين بتأخذ نفس الحكم لم ييدك ده احنا دلوقتي بنشوفهم ناقص يحضنوا بعض على الطريق لا والله مش ناقص ده بيعملوا كده فعلا بيعملوا كده فعلا وده اللي هنشوفه لما نيجي في الحق الرابع من حقوق اي اي اي الطريق أمر بمعروف ونهي عن موكر أغض البصر معاه معاه كف اللسان معاه كف اليد ايدك خلي بالك اوعى يضحك عليك الشيطان ويقولك ده غض البصر هو اللي مطلوب فقط النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اداب الطريق ومما يختص بغض البصر انك اذا كان الناس اللي انت معاهم انت قاعد توصيهم بس هما ما بيغضوش بصرهم هما ما بيكفوش ما بيكفوش لسانهم تفضل قاعد اياك اياك ان تظل جالسا مع من يرتكب محرما في اي مكان الله انت مش متخيل ان ربنا عز وجل ممكن يخسف بيهم الارض وانت هتتخسف معاهم هل تقبل ذلك هل ترضى على نفسك لذلك العلماء يقولون من دان يدان ومن زنى يزن به ولو بعد حين ولو بجدار بيته الا ان يتوب لله توبه نصوحا انت وانت بتبص على واحدة اعرف كويس قوي ان امك او اختك او بنتك او زوجتك او عمتك او جدتك او اي حد بيتبص عليه دلوقتي لو انت كلمت واحدة وعكستها اعرف كويس قوي ان حد من ما حرمك بيتعاكس دلوقتي او هيتعاكس بكره او يتعاكس امبارح لو انت مديت ايدك على واحده اعرف كويس قوي اعرف كويس قوي ان حد من محارمك بيتمد عليه الايد دلوقتي او هيتمد بكره كما تدين تدان هيتعمل فيك اللي بتعمله في خلق الله عز وجل الا لم تتوب اوعى تقول لي بكره هتوب من يدريك ان بكره ده هيجي ولا مش هيجي غض البصر فرض من فرائض الاسلام للرجاله وللستات الستات كمان يغضوا ابصارهم ايوه يغضوا أبصرهم كان احد شيوخنا كان بيقول معنى جميل قوي دول غض البصر من آدابه ومن لوازمه لوازنه أن لا تخرج, تخرج وأنت معرضة لأن ينظر إليك خرج برحتك بمكياجك بكل حاجة ده المعنى ده أنت ما بتغضيش بصرك ده أنت بتقول للناس تعالوا تفرجوا وبصرك ما بتغضهوش ده احك شيخنا كان يقول ياخذ نفس الحكم او نفس الامر ده حقيقه الادب الاول من اداب غض البصر من حقوق الطريق يعني قبل ان نذهب الى الفاصل من اخلاق المسلمين ومن اخلاق الانبياء خلق الطريق خلق الطريق وأخلاق الطريق النبي لنا أربعة ليس على سبيل الحصر ولكن على سبيل الأهمية غض البصر إياكم والجلوس على الطرقات ما لنا منها بد يا رسول الله فيها نتحدث ونقضي حوائجنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإن كان لابد من المجالسة فأعطوا الطريق حقه وما حق الطريق يا رسول الله غض البصر كف الأذى رد السلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر نذهب إلى هذا الفاصل ونعود فابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب حقيقة أنا معي اليوم قصاصة واحدة فقط هذه القصاصة نشرتها جريدة التايمز البريطانية يوم الثلاثاء الماضي اللي هو يوم 5 أبريل ونشرتها جريدة المصري اليوم يوم الأربع ستة عفوا يوم التايمز نشرتها يوم 5 أبريل والمصر اليوم نشرتها يوم الأربع عفوا مايو والمصر اليوم نشرتها يوم الأربع 6 مايو والأهرام نشرتها يوم الخميس نشرتها يوم الخميس سبعة مايو الأهرام بتقول مصريان وعضو في حماس ضمن القائمة التي تعلنها بريطانيا عن الممنوعين من دخولها المصري اليوم كان عنوانها بريطانيا وقائمة الممنوعين من دخولها او كان عنوانها صفة حجازي ووجد غنيم على رأس قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا التايمز نشرت بتقول نشر القائمة السوداء بالممنوعين من دخول بريطانيا للمرة الاولى تم نشر عفوا ده ده دي البي بي سي عربي البي بي سي بتقول تم نشر الاول مرة, مرة الأولى تم نشر قائمة باسماء الاشخاص غير المرغوب بدخولهم الى بريطانيا بسبب ما قالت السلطات البريطانية انها او ان دعواتهم للتطرف والحقد والكراهي بريطانيا نشرت قائمة فيها 16 واحد هما ب 22 واحد نزلت 16 اسم واخفت 6 اسماء دول ممنوعين من دخول بريطانيا وسمتها القائمة السوداء ودول الاسماء دي على رأسهم صفوة حجازي ووجده غنين ممنوعين من دخول بريطانيا فمن بين 22 اسما كان قد حظر على اصحابها دخول البلاد في الاشهر الخمسة الاولى التي سبقت شهر مارس كشفت وزارة الداخلية البريطانية أسماء 16 شخص وتشمل القائمة أيضا أسماء إسلاميين وعنصريين من الجماعات التي تنادي بتفوق العرق الأبيض ومقدم برنامج جماهيري في أمريكا ومنذ 2005 دائبت وزارة الداخلية البريطانية على إضافة أي اسم إلى قائمة غير المرغوب بدخولهم البلاد في حال إبداء أراء تحض على الكراهية والعنف والإرهاب أو القيام بنشاطات إجرامية وقالت الداخلية البريطانية أنه ليس من الصالح العام الكشف عن أسماء الستة الباقين وقال المجلس الإسلامي البريطاني أن الحكومة لا يجب أن تتخذ موقفا إذاء الأشخاص أيا كانت أراؤهم ما لم يكونوا قد خالفوا القانون وتضم هذه القائمة رجل الدين المصري صفر حجازي ووجد غنيم والأسير اللبناني السابق عند إسرائيل سمير القنطار والمستوطن الإسرائيلي مايك جوزوفيسكي وعضو حركة النازيين الجدد اريك ليب واستيفان دونالد بلاك أولا أنا يعني الأهرام بتقول في خطوة غير مسبوقة أعلنت وزارة الداخلية البريطانية قائمة بستة عشر شخصا غير مسموح لهم بدخولهم بدخول أراضيها لاتهامهم برعاية الإرهاب والدعوة للكراهية والحقد الديني ودعاة التميز من بين هذه الأسماء مصريان هم الداعيان الإسلاميان صفة حجازي ووجدي غنيم حقيقة هذه القائمة الحمد لله رب العالمين أن يعني لي الشرف أن أمنع من دخول هذه البلاد الحمد لله رب العالمين أنهم لا يملكون انزال قائمة بالممنوعين من دخول الجنة الحمد لله يعني أننا لم نمنع من دخول الجنة بريطانيا ليست جنة الله في الأرض وحقيقة أنا بستغرب جدا أنا عمري لم ولن أذهب إلى بريطانيا أو أفكر في الذهاب إلى بريطانيا ولم ولن أتقدم للحصول على تأشيرة من بريطانيا هذه الدولة بالذات أنا ثلاث دول لا يمكن أبداً أن أدخل هذه الدول الثلاث بريطانيا وأمريكا وإسرائيل ولا يشرفني إطلاقاً أن أدخل إلى بريطانيا لا يشرفني أبداً وأنا ما طلبتش منهم أن أدخل بريطانيا علشان يصدر بمنع من الدخول وسألاحق الحكومة البريطانية قضائيا وسأحصل منهم على ما أريد لماذا صف الحجازي ووجد غنيم يدعون إلى الكراهية والحض على العداء هذه القائمة أنا على علم بها وأنا على علم أنها ستحدث وعلى علم أني سأمنع من دخول بريطانيا من قبل صدور هذه القائمة لماذا؟ لأن هناك منظمة اسمها ميمري هذه المنظمة الإعلامية الصهيونية الأمريكية مهمتها مراقبة الإعلام العربي والإعلام الإسلامي وأنا أحض على الكراهية لما تكلمت عن إسرائيل وعن الصهيونية نعم أنا أكره الصهيونية تماما ولا أكره السامية لأن نحن العرب ساميونة أكره الصهيونية والصهيونية حركة عنصرية كانت الأمم المتحدة لغاية سنة 95 تصنفها على أنها حركة صهيونية هذا الحقد وهذه الكراهية التي يتهمونني بها هي مطالبتي بتحرير أرضنا أرض فلسطين هي رفضي للسلام والاتفاقية السلام ال الهزيلة التي بيننا وبين إسرائيل هي تصديقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن السلام الذي بيننا وبين إسرائيل ليس سل... ليس خيارا استراتيجيا، ولكنه سلام واهي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بغير ذلك تماما. إي إي إي الحقد والكره الذي يتكلمون عنها هي حملة المقاطعة التي أتكلم فيها هي خطوة الكرامة التي أريد أن تحدث. الكراهية والحقد التي يتكلمون عنها هي موقفي من الدنمارك لما. سب نبينا صلى الله عليه وسلم الحقد والكراهيه التي يتحدثون عنها هي رفض للحوار بين الحضارات هي رفض للحوار بين الأديان كيف أتحاور مع من يقول أن محمد بن عبد الله كذاب وليس نبيا كيف أتحاور معه كيف أحب من يقول أن محمد بن عبد الله كذاب الحقد والكراهيه التي أتكلم عنها هي دعوتي لفك الحصار عن غزة. هي ذهابي بقافله الى سيناء لفك هذا الحصار هذا هو الحقد والكراهيه التي يتكلمون عنها الحقد والكراهيه التي يتكلمون عنها هي احتلال العراق الذي ارفضه اصلا وموضوعا هي احتلال افغانستان هل مطالبتي بحريه وطني ووطني ليس مصر فقط وطني هو كل البلاد العربيه والبلاد الاسلاميه شرف لي كل الشرف ولا يشرفني شرف لي كل الشرف أن أكون في هذه القائمة ولا يشرفني أبدا أن أذهب إلى هذه الدول الثلاث التي أخبرتكم بها إسرائيل وبريطانيا وأمريكا أنا سعدت جدا بهذه القائمة لماذا؟ لأن فعلا كنت أحتاج إلى دليل وعلامة تبين لي اني على طريق الحق كتير من الناس كتير من الاخوه كتير من المسؤولين كتير من الاعلاميين بيلوموا عليا بيلوموا عليا المقاطعه بيلوموا عليا دعوتي لفك الحصار عن غزه بيلوموا عليا ارائي في اسرائيل وفي الصهيونيه العالميه التي تحكم العالم كلهم بيلوموا عليا لكن كان دايما شيخنا الشيخ عطية رحمه الله ينقل لنا عن عبد الله بن المبارك يقول إذا سكت الباطل عن الحق فليراجع الحق نفسه لما الباطل يسكت عن صاحب الحق لا أعجي يتكلم ويقول ويعمل الباطل بقى ساكت ويسيبه يتكلم يبقى لازم الحق يراجع نفسه لا ده أنت لسه في في غبش في الحق بتاعك لكن إذا فعل الباطل وقاوم الحق فليعلم الحق أنه على الطريق حقيقة كنت أحتاج إلى مثل هذه الخطوة وهذا الفعل لأكون على الطريق لغة خطابي أنا أبدا لا أدعو إلى الكراهية بين البشر أنا أبدا لا أدعو إلى العنف بين البشر ولكني أدعو إلى الأخذ على يد الظالم وهاجم الظالم أريد لهذا الظالم أن ينتهي. أريد لهذا الظالم أن يباد. أياً كان هذا الظالم حتى لو هو أبي. حتى لو هو أخي. حتى لو هو أقرب الناس إلي. أنا كما ترون. أتحدث عن الأخلاق. أتحدث عن سبعة يظلهم الله في ظله. أتحدث عن قيم ديننا. أتحدث عن مبادئنا. ولكن أبداً لا أصعر خدي لأعدائي. هل الاطفال الذين قتلوا قتلوا في غزه هل هذا هو الحق هل هذا هو الرحمه والسلام بين البشر هل حريه الراي وحريه ابداء الراي تاتي عند المسلمين وتقف ونكون محضين على الكراهيه هل الصور الكاريكاتيريه في الدنمارك لا تحض على الكراهية هل الأفلام التي تخرج أو الفيلم الذي أخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسائه لا يحض على الكراهية اشمعنا دول عندهم حرية رأي يقول رأيهم, رأيهم وما يتهماش بحاجة؟ هل سلمان رشدي برواياته وبقصصه والتي تأويه بريطانيا هل هذه لا تحض على الكراهية هل من سنتين بابا الفاتيكان لما يجلس في محاضرة ثلاث ساعات في ألمانيا يتهم الإسلام بالعنف ويتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعنف هل دي حريت رأيه؟ ويرفض الاعتذار ويستقبله المسلمون في الأردن ويستقبلوه في كل مكان هل دي حريت رأيي؟ وإن إحنا نقول أن في أرضنا محتلة وإخواننا بيقتلوا وارضنا بتستعمر وتحتل هل دي تبقى حض على الكراهية والحقد هل لما ننادي وده واجب كل حر في الكون انه هو يرفض ظلم اي انسان حتى لو مش من ديني ولا من جنسي هي دي الكراهية والحقد حقيقة انا سعيد جدا بهذه القائمة وعلمت اني على الحق ولن أحيد عن هذا الحق وسألاحق الحكومة البريطانية قضائيا وسأعرف ماذا أفعل معهم ووزيرة الداخلية البريطانية سألاحقها قضائيا لست وحدي ولكن كل من يرى في نفسه أو كل من يرى أنه على الحق يجب أن يتمسك به هذه هي معلش أسف القصاصة التي أردت أن أتكلم عنها نستقبل اتصالاتكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أهلا, أهلا بك أنا بصراحة مش عارف أقول لحضرتك يعني دي نصرة من عند الله منعك دي بريطانيا دي نصرة من عند الله ده وسام على على صدرك تمشي بيه وسام إن كل اللي بيحصل لك ده عشان ايه عشان قلت لا لا لا شتمت الرسول عليه افضل الصلاة واتى اك السلام وقلت لا عشان احتلال فلسطين وقلت لا عشان العراق كل ده يدل اننا على حق مش على باطل وربنا معاك ويثبتك ويقويك عليهم وعلى كل ظالم وكل مفترف ديننا وغيرتنا اللهم امين امين امين يا رب العالمين جزاك الله خير يا اختي شكر الله لك ربنا لكي. ينصرك ربنا ينصرك عليهم كلهم يا رب الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا شكر الله لك من ضمن الأسباب اللي سربت اللي في هذا الموضوع هو زعمهم أو أخبرهم أن صفة حجازي كان وراء البيان الذي خرج من خمسين عالم من مصر يدعو إلى الجهاد ويؤيد المقاومة ويذكر أن المقاومة خيار استراتيجي مدام الداعية أو العالم أو الشخص بينادي بالعز والمجد لهذا الدين عن طريق الجهاد الذي لن ينتهي إلى قيام الساعة ده بيبقى بيحض على الكراهية لكن لما نخفي الجهاد ونسمي الجهاد بمسميات غيرها ونروح نعيش في أحضانهم ونتكلم معاهم في حوار الأديان وحوار الحضارات ونمسخ ديننا ونبقى مجرد مسخ موجود في الكون ده لا هنبقى حبيبهم جدا السلام عليكم الو السلام عليكم السلام وبركاته اهلا وسهلا يا اخ محمود اشخ صفوت اتفضل يا اخي حضرتك على الله معتز بيك وبحبك في الله والله يا احبك الذي احتني فيه واللي حصل ده مع بريطانيا والمقاطعه ده والله وسام على صدرك والله م. ما يجيلك عندنا إلا عزة والله وفخر يا شيخ صفوت انت والشيخ وجد الله يبارك فيك جزاك الله خيرا يا اخي محمود والله واحنا وراك يا شيخ صفوت والله صوهاج وكل اهالي صوهاج وراك والله الله يبارك في حضرتك جزاك الله خيرا شكرا الله لك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اتفضل يا اخي ياسر اه اهلا وسهلا ازيك دكتور صفر اهلا بحضرتك ما يخليك انا طبعا بحييك جدا وفكره المستنير وربنا يكرمك بعزك ويجازي عنك يعني ويجازي يجازيك كل خير يا رب على على على على علمك اللي بتعلمه لنا دي بدايه محتاجين حاجة بالنسبه للقرار الجائر بتاع بريطانيا ده او القرار الغير عادل من بريطانيا فطبعا هو ده المستعمر كما علمناه وزي ما زي ما هم بيقولوا اس ان ذم هي اس ان ذم اس احنا بثقافتنا بتاريخنا بديننا بحضارتنا حضارتنا كلها مش مش هقول ان حضرتنا الإسلامية حضرتنا يعني أنا بفرق مش الحقيقة بموضوع القوميات بتاعني عربية إسلامية فاهمني حضرتك نعم أه... ده أفض إحنا. إحنا إحنا كمسلمين المعتنزين بإسلامنا المعتنزين بأربتنا ما يفرقش معانا في حاجة خالص لا انجلترا ولا غير انجلترا أه... طبيعا هم يكرهونا لأنه هو هي مش حيطة سراع هم عم عايزين أصح لك هو هو الفكرة إن إحنا دينا يعلمنا إن إحنا نقبل الأخر بس هو ما بيعترفش بي هو, بيعترفش أنا أنا هو بيعترفش ما بيعترفش بي أنا معترف مثل أنا معترف بالمسكحية كادينا ال�τεوم السماوية أنا معترف باليهودية كادينا ال�τεومened هو ما بيعترفش بي فطبيعي بدا أم لا أعترفش بي وأنا على ديني وأنا ملتزم بيه طبيعي جدا طلال ما هو ما بيعترفش بي إننا هياخد قرارات من النوعية ديت لإنه مش قبل الأخر دي حاجة. الحاجة التانية طبيعي جدا ان هم هيجي على على الناس اللي بتقول كلمة الحق واللي بتحاول تعرف الناس بدنها والصحفيين طبيعي جدا ان حقيقتهم اعقدوا القرارات باية. هو ده المستعمر هو ده المستعمر اللي قتل الامر المختار أو الأعظم عمر المختار هو ده المستعمر للنفسي عاد زغلول هو ده المستعمر ال ال ال ال ال القاوم أحمد عرabi هو هو ده المستعمر ما مش ما توقاش منهم خير لأنهم مفهوم شخير أو حتى ربنا بيخلق طبعا الناس فيها خير بس مش حازلوه أبدا خير جزاك الله خير أخي أسير شكر الله لك السلام عليكم السلام عليكم ام بسام السلام عليكم يا حاجه اميره اهلا وسهلا اتفضلي يا اختي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه وبركاته في في بيت شعر بيقول اذا اتتكم مزمتي من ناقص فهي شهاده لي باني كامل والحمد لله ان صوتك مدوي في كل العالم وانهم متغاظين منك بس احنا بنحبك الله يخليك الله يخليك يا, الله يخليك يا شيخ طه ربنا, ربنا يكرمك ويدعنا على الحق. ظنك يا رب السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته حقيقه انا اول انطباع جالي لما عرفت هذا الخبر وانا عرفته قبل ان ينشر هي كلمة شيخنا التي كان يقولها لنا عن عبد الله بن مبارك اذا سكت الباطل عن الحق فليراجع الحق نفسه يعني علمت اني على الحق الامر الثاني ان يعني ان انا كنت في قمة السعادة ان انا اصبحت مع شيخي او في مع يعني مع شيوخي العام الماضي منع الشيخ يوسف قرداوي من دخول الى بريطانيا فوالسندي يعني وجد غنيم وصفة حجازي فيعني الشيخ يوسف قرداوي شيخي واستاذي استاذ وجد غنيم شيخي واستاذي فكنت فرحان جدا ان التلميذ بقى يعني مع مع شيوخه مع شيوخه كانت حاجة سعداني جدا والله يعني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ تفضل يا أختو مع عمر ثبتك الله سبتة الله سبتة الله أنا ما أنا, أنا مش مش عارف أتكلم بس اللي أقدر أقوله إن ربنا يجعل جميع سيو قناة الناس اللي أنا بأتمسهم ال ال الإخلاص ممنوعين دخول بريطانيا نعم يجعل كل شوق قناة الناس ممنوعين من دخول بريطانيا شرف لنا يا سيخ شرف لنا وربنا يثبتكم ويزيدكم من نعيم الله والإيمان وال... وإيه مش عارفة أتكلم والله بس هو ويسام على صدرنا جميعا جميع البلاد دي مرفوضة بالنسبة لنا تماما طالما هم بيرفضوا الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم عليه ثبتك, الله ثبتك الله ثبتك الله ثبتك الله جزاك الله خيرا يا أختي الكريمة بارك الله فيك السلام عليكم اهلا وسهلا يا خب العظيم اهلا الانبي تفضل حبيب حضرتك على الهوى ازاك يا مولاني يا اهلا بحضرتك ازاك يا مولاني الله يبارك في حضرتك يا خيالك الكريم والله القرآن الكريم في صورة المائدة ومن لم يحكوا في ربع يا الرسول ايها الرسول بلغ ما انزلك من ربك ومن لم يحكم بنا انذر الله فيكم الكافرون والفاسقون والظالمون فما موقف الاحكام التي ترد الان من المحاكم اذا هذه الايات الثلاث جزاك الله خيرا شكرا لله لك اخ عبد العظيم ربنا عز وجل يرزقنا الهدى والطوقة وأن نكون ممن يحكمون بما أنزل الله حتى في بيوتنا هذه الآيات أيها الأحباب لا يظن أحد أنها للحاكم فقط أو أنها لرؤساء ولا ملوك ولا... دي الآيات دي لكل واحد فينا لازم إحنا كمان ننطبق علينا الآية ونحكم بما أنزل الله في بيوتنا وفي خاصة أنفسنا وإذا إحنا شخصيا كل واحد فينا ما حكمش في أي قضية عنده أي مشكلة بما أنزل الله فتنطلق عليه الآية على طول السلام عليكم تفضلي يا أختي أسماء كزاك الله يا شيخ أهلا بحضرتك الله يخليك ألو؟ أيوة تفضلي يا أختي سمعيني كنت على الهوى بجد حضرتك يعني شيء جميل جدا وهم بريطانيا دي أصلا يعني بتدعي للسفور والفجور وحضرتك بتدعي للعلم والنور حاجة كده حاجة عالية جدا وحاجه عظيمه وبجد انا بحبك جدا وبحترمك جدا و يعني هم دول بيدعوا ان هم بيدعوا للحضاره هم ما حضارة حضاره ما بيحترموش انسان ما بيهتموش اي حاجه ولا بيحترموا اديان هم اساسهم يعني يعني بيدعوا للطغوط والفشاء يعني هم حاجه مش كويسه اصلا يعني وحضرتك بتديها للنور وللعلم وللإيمان ويعني مبتديها حاجات جميلة جدا والعلم بتاع حضرتك جميل أنا بس حبيت أقول كده وأنا مع حضرتك في كل اللي بتقوله وحضرتك عندك في كل حاجة بتقوله جزاك الله خيرا شكرا الله لك يا أختي أسماء ربنا يبارك في حضرتك ونسألكم جميعا الدعاء السلام عليكم وعليكم السلام وفضل وكاتلك ومعلينا اتفضل يا اخي محمد اهلا وسهلا الله ينحبك في الله احبك الذي يحبتني فيه والله موضوع اللي اللي حصل مع حضرتك ومع علماء ده مش أعطى على الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك دكتور أشرف ازاي سعادتك اهلا بحضرتك انا سعيد طبعا ان انا يعني حضرتك قدامي دلوقتي ومش هقول لحضرتك غير حاجة واحدة يعني طبعا أذم الله محبه الناس ليك يا دكتور صفوت ويعني أنا مش عاوز أقول أنت تتلقى كثيرا من الدعاء من كل الناس في كثير الأوقات ولا يهم ما يبقى فليبق الله محبة الناس لك في قلوبهم وإن شاء الله ربنا يجزيب كل خير على ما تقدمه الله بارك خير الله فيكم جميعا الله على خير دائما إن شاء ربنا الله ربنا عز جل يجعلنا عند حسن ظنك ويسعيدك برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام الله عليك وبركاته بارك الله فيكم وإني أحبكم في الله أحبك الذي أحبني فيه و... الله وليس لي كلام إلا من قال أرني من يصفق لك أقول لك من أنت وأنت أهل الكرم والفضل الله يباري في حضرتك في الكريم السلام عليكم إذا كنتم خيرين في الكريم شكر الله لك السلام عليكم حقيقة العمل الماضي لما منع دكتور يوسف القرضاوي من دخول بريطانيا كلنا يعني استأنا إساءة بالغة من ردود أفعال مسؤولين لو ان هؤلاء الناس ودعاتهم يعاملوا بمثل ما نعامل نحن به لكان يعني لهم مراجعة ولهم وقفة أخرى في أن يفعلوا مثل هذه الأمور السلام عليكم أهلا وسهلا يا, يا, يا أستاذ محمود أهلا وسهلا تفضل يا أستاذ محمود تفضل حضرتك على الهوى وط التلي... التلفزيون بعد إذنك أخ محمود يا دكتور صفت نحن نحبك في الله أحبك الذي أحبتني فيه يا أخي الكريم البريطانيا دي مش هي اللي زرعت إسرائيل نعم هي اللي زرعت. زرعها وقت اسمعني من التلفون بعد إذنك يا أخي محمود طيب وقت التلفزيون بتاع حضرتك ماشي أحب. تفضل حبيبي كن الناس تمنعك احنا مش هن... انت مش هتخش الجنة احنا مش عايزين ندخل بريطانيا دي هتلزمنا في بريطانيا دي وانا والله ما فكرت ابدا نروح يا اخي محمود <تصفيق> خلاص حضرتك يمنعوك ده ده وسام على صدرك فعلا واحنا يهمنا ان دول الكفر وكلها مش عايزين نخشها نعم فيعني امضي فيما انت فيه والله ناصرك ونحن معك والله معك وجزاك الله خير الله يباري في حضرتك يا أخوك جزاك الله خيرا شكرا لك أهلا وسهلا يا أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زل حضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا أختي ربنا يبارك لنا فيك يا رب الله يبارك طولنا في عمرك ويخليك لنا يا رب ونستفيد منك عندي سؤال حضرتك بالنسبة لغد البصر لما بنشوف حضراتكم احنا كنساء يعني في التلفزيون هل يجب علي ان انا مركزش مع حضرتك او مع الشيوخ الافاضل بالنظر والسمع وبعدين بيبقى فيه كده ما شاء الله يعني ربنا يبرك لكم نورف وجهكم فبنحب ونحن بنسمع ان احنا ننظر بس بالنية الحمد لله يعني تبقى كويسة وخالصة لله فيعني رأي حضرتك ايه جزاك الله خير يا أختي جزاك الله خير وشكرا الله لك ونجعل يعني اتصالك هذا مسك الختام احنا تكلمنا في الحلقة عن حكم النظر إلى الأساتذة اللي في الجامعة أو في المدارس أو إلى المرأة الأستاذة أو المديرة الشيخ بياخذ نفس حكم الأستاذ في الجامعة أو المدرس في السنوة أو الإعدادة قلنا حضرتك إن, إن, أن لما يبقى فيه أستاذ بيشرح أو احنا اتكلمنا في أستاذة والطلبة بينظروا للدكتورة أو الأستاذة بينظروا إليها ليست نظرة ذكر إلى أنسة ونفس الشيء بالنسبة للمدرس الأستاذ في الجامعة لما بيبقى بيشرح على الصبورة والطالبات بينظروا إليه لازم ينظروا إليه بينظروا نظرة التلميذ للأستاذ مش نظرة أنسة إلى ذكر أو نظرة ذكر إلى أنسة وده ضابط مهم جدا جدا جدا في قضية غض البصر فكذلك المشايخ والأسادزة اللي موجودين في القنوات الصدائية أو على الشاشة احنا بننظر إليهم على أن هم أسادزة ما بننظرش إليهم أبدا نظرة أنسة إلى ذكر أو نظرة امرأة إلى رجل لا ده احنا بننظر إليهم نظرة الأخ نظرة الأستاذ نظرة المعلم هي دي النظرة اللي لازم ننظر إلى الأسد والمشايخ بها شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير غدا إن شاء الله نلتقي في التبيان مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاكم أفرقكم في رعاية الله وأمنه ونسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته